فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسكم سوء واتبعوا رضوان الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وَلههُ ذُ فَبلِ النظِيم وَلهَّهُ ذ فَبلل النظِييمم إَِّ مَا ذَلِكُ متَيطانوا يُخَِب أَلِيَ أَهُ فَنَا تَخَابُهُم وَخَافُون إن كُ تُم فَاخْفُ لَئِن كُنْتُمْ مِنِّي وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوُا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم ولا يحسبن نَمَا نُمِلُّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا نَمَا نُمِلُّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كان الله حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذغى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا كانَانَ اللهَّهُ لُقُلِعَكُمْ عَلًَا الغَيْب وَلَك نَّب اللهَّ يَجتَ ب يوسُِه مََْشَ اللَّهُ لوقُِكُمْ لًَا غَيبِ وَلَكين النَّ يَجِتَ ب يموسُ لِهِ مَْشَاء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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم ولا يحسبن الذين ينخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله اذا تعملون خبير